وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ تُذَيَّأُ وُلِدَ الْهُدَى فَالْكَائِنَاتُ تُذَيَّأُ وَفَمُ الزَّمَانِ تَبَسُّمٌ وَفَمُ الزَّمَا ني وانت يا بي بشلاء يوم نطيب على الزماني يوم نطيب على الزمان يوم مساءه بمحمد والطاع بك بش الله سمى فزيله وت يا من له الاخلاق ما دام العلى يا من له الاخلاق من طغى ولا من هو من يذل شانكم كبر شَئْنَائِلُونَ يَغْرًا بِإِنَّ وَيْلٌ لِلْكُرَمَاءُ أُطِيتَ فَضْلًا لَا يُتَاهُ لِمُنْسِئٍ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الرَّزِقُ فَأَنَّ لَكَيفَ لك يَشَاءُ ليك يا محمد في القيامه سعاده وشفاكن وسعاده ولوان محمد محمد وفريقين من عرب ومن عجامين وفريقين من عرب ومن عجامين تولين من هو انا انا عامي ابر في قولينا